في هذه الحياة الدنيا ساعات لقاء وساعات فراق ساعات لقاء مفرحة مسعدة وساعات فراق مبكية مؤلمة وقد يتكرر المشهد الواحد مرات وفي أماكن مختلفات ويبقى السؤال الكبير هل ترانا نلتقي بعد الممات؟ كل جسم بعد البلا سوف يحيا يوم عرض الصراط والميزان وتوفى ما قدمت كل نفس بين خوف ورجفة وأمان هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض الصراط ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات العذاب هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب فإذا طيفك يرنوب آسما وكأني في استماع للجواب اولم نمضي على الحق معا كي يعود الخير للأرض اليباب فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل الرغاب ها ولم نمضي على الحق معن كي يعود الخير للأرض اليباب فمضي. طريق شائك لا تخلى عن كل الرغاب ودفنا الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب ودفنا الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب قد تعاهدنا على السير مع ثم أجلت مجيبا للذهاب. قد تعاهدنا على السير مع ثم أجلت مجيبا للذهاب. هل ترانا هل تقيم أنها كانت اللقيعة؟ ذكريات للعذاب حين ناداني يا منعم لحياة في جنان ورحاب ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب الصحاب حين ناداني حياة في جنان ورحاب ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب صحبة. قدم الارواح اللهم رافدا مستجيبينا على غير ارتياب قدم الارواح اللهم رافدا مستجيبينا على غير ارتياب فليعد قلبك من غفلاته فلقاء الخلد في تلك الرحاب فليعد قلبك من غفلته فلقاء الخلد في تلك الرحاب هل ترانا نلتقي ام انها كانت اللقيا حالت ذكريات للعذاب لم يعد يبرق في ليل سنا. قد توارت كل أنوار الشهاب غير أني سوف أنضي مثل ما كنت تلقاني في وجه الصعاب لم يعد يبرق في ليل سنا. توارت كل أنوار الشهابي غير أني سوف أمضي مثلما كنت تلقاني في وجه الصعاب سوف يمضي الرأس مرفوعا فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب سوف يمضي الرأس مرفوعا فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب سوف تحدوني دماء عابقات قد انارت كل فج للذهاب سوف تحدوني دماء عابقات قد انارت كل فج للذهاب هل ترانا نلتقي ام انها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتنادي حال ذكريات للعدام هل ترانا نلتقي ام انها كانت اللقيا على ارض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعدام